وَإِنْ أأَرَدتُ مُسْْتِ بِدَلَ زَووجٍَّ كَانَ زَووجِ وَآتَييتُم إحدَابَُّ قِ قَم فَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئى أَتَأقُدُ لَهُ بُتَانَ وَإِثْمَم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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا يرمت عليكم أمنا فذ تكُم وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعََّ تُكُم وَخَاتُكُم وَبَلاتُأَق وَبَناتُ تُخْتِ وَأَُّهَا تُكُمُ الَّاتِ مَن ثَقَبَتْكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُم وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَّ يُحِبُّكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا نناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن